أكبر خطية إذا كان العشام زائد شوية إذا كان العشام زائد شوية عرفت أن الظلم أكبر خطية إذا كان العشام زائد شوية إذا كان العشام زائد شوية خلاص بعيد وبتحمل عذابي خلاص بعيد وبتحمل عذابي ضحية بكم من ذلك ضحية ضحية بكم من ذلك ضحية خلاص بعيد آه, آه بعيد وفاتو ماتو أقعت الخيانة وقلت اللي كفني حنا أنا وفاتو ماتو أقعت الخيانة وقلت اللي كفني حنا أنا ومن دالي أبعد عنك حظني. ممداني أبعد عنك حضني لقيت الكذب متوسد مكانا لقيت الكذب متوسد مكانا خلاص بعد أنا حبيت لي واحد أناني أراضي في وي يعاني أنا حبيت لي واحد أناني أراضي في وي يتركني يعاني أنا شكيني عن حياته عيش فيه مبعد عن حياتي وعيش بذكرياتي عمري ثاني اعيش بذكرياتي عمر ثاني خلاص بعيد.